لمن كان كافر ولقد تركنا آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر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 فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر